بسم الله الرحمن الرحيم الم م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا ان يقولوا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 ثا ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا وَهُوَ وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه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 وَصَى النَّاسَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ نَفْسًا مَا سَيَخْصُفُهُ الْعَذَابُ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 إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان, فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا هو وَأَصْحَابَ السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه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 أولئك يئسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إِلَّا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا بعدة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا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 ولوطا إذ قال لقومه إن لكم لا الفاحشة ما سبقكم, ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لا الرجال وتقطعون السبيل وتأتون, وتأتون في ناديكم المنكر؟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 ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ياتينهم ولا بغته وهم لا يشعرون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 ان الله بكل شيء عليم ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا, فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله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 والذين جاهدوا فينا لنهتينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين